رب العالمين ومعقبه المتقين ولا الله على النبيين الله محمد في يقول السائل اغتسلت من الجنابة بالصابون والشامبو طبعا بالنقط العميق والشامبو ده او كل بالغير الشامبو اغتسلت من الجنابة بالصابون والشامبو فهل يجزئ هذا الغسل عن الوضوء إذا نويت ذلك الجواب يجزئ ذلك إذا نوت طهارتين والافضل أن يتوضا اولا ثم يغتسل كما هو فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانه اجمل ولا حرج من استعمال الصابون والشنب والشنب والصدر ونحو ذلك مما يزال به الاوساخ وفق الله الجميع يعني يريد الشيخ أنه ينبغي أن يسيل على بدن المعتسل غسل او الماء بدون شائبه لأن هذا لا بد ان يحصل انه يامي الماء بماء بدون صابون وبدون أن يكون مخلوطا بما يخرجه عن كونه ماء مطلقا واضح هذا المعنى لانه لا يصح ان الشخص ياتي بماء مخلوط بالصابون فقط ويغتسل به وانتهى الأمر لا لا بد ان يغتسل حتى يصح الاغتسال بماء مطلق واضح فإن اغتسل قبل هذا الاغتسال بماء مطلق بماء فيه الصابون أو بعده بماء فيه الصابون فلا باس انتبهت انتبهت يا رجل يعني الان جاء ببصابون ووضع على نفسه صابون فهمت وضع الصابون هكذا ووضع على نفسه الصابون ثم بعد هذا اتى بال بالماء ورشه على نفسه فغسل غسلا كاملا بماء ليس فقط أزال الصابون يعني أزال الصابون وكان غسلا بالماء كاملا اذا يصح هذا أما لو فقط وضات بماء وضع فيه الصابون مثلا او ما اشبه ذلك بحيث لم يسل على بدني إلا ماء بصابون وليس ماء مطلقه فلا يصح واضح يعني الذراعي في الغسل الواجب خصوصا الغسل المستحد وللغسل التبرد الامر فيه ساهل او الغسل للتبرد او للتنظف عموما غير وجوب أو كذا هذا الامر فيه اسهل لكن الغسل الواجب لا بد ان تراعي فيه أن يسيل الماء يعني هذا باختصار العباره ما الواجب في الغسل الواجب أو كيف يتحقق الغسل الواجب ان يتحقق الغسل الواجب بايصال الماء سائلا بايصال الماء سائلا كتبتم بايصال الماء سائلا الى جميع الشعر والبشرة الى جميع الشعر والبشره واضح هنا اقول ايصال الماء سائلا أو اساله الماء على جميع البدن لان مجرد المسح بالماء أو مجرد لماذا يعني رمي الماء هكذا لا يكفي. لا بد من غسل لا بد من غسل البدن وغسل البدن لا يحصل إلا لا يحصل الا بسيلان الماء على العضو الغسل لا يحصل الا بسيلان الماء على العضو فاذا لم يسر الماء على العضو لا يعتبر هذا غسلا يعتبر شيئا اخر قد يعتبر مسحا مثلا لكنه ليس يعتبر ماذا ليس يعتبر غسلا طيب بعد هذا يقول هل يغني غسل غسل الجنابه عن الوضوء وهذه مساله يكثر السؤال عنها هل يغني الغسل عن الوضوء سواء كان غسل جنابه أو غيره بمعنى أنه إذا اغتسلت هل يجب علي الوضوء قبل الصلاة ام يكفي الغسل يقول يقول المؤلف لا شيء نباذ رحمه الله إذا كان الغسل عن الجنابة ونوى المغتسل الحدثين يعني رفع الحدثين الاصغر والأكبر اجزا عنهما ولكن الأفضل أن يستنجي ثم يتوضا ثم يكمل غسلا اقتداء بالنبي صلى الله عليه واله وسلم وهكذا الحائض والنفساء في الحكم المذكور اذا الأفضل أن يستنجي ثم يتوضا ثم يكون مكملا الغسل لاقتداء النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا فان لم يفعل هذا اغتسل ونوى بالغتسال بايصال الماء الى جميع سائل إلى جميع الشعر والبشره نوى بهذا رفع الحدثين الاصغر والاكبر فانه بهذا يكون ماذا يكون قد اتى بالطهارة الواجبة اتى بالطهارة الواجبة التي تستباح بها الصلاة و غيرها مما لا يصح بدونه الطهار اما لا يجوز بدون الطهارة أما إن كان الغسل لغير ذلك كغسل الجمعه عند خصوصا على القول باستحبابه وعدم وجوبه وغسل التبرد والنظافة غسل التبرد يعني شخص يغتسل لان الجو حار فيريد التبرد والنظافه شخص يتنظف فلا يجزئ عن الوضوء ولولا ذلك لعدم الترتيب فالشخص يقول لماذا لم هذا واجزاء الغسل الثاني الغسل الثاني واجب وهو طهارة كبرى فاندرجت فيها الطهارة الصغرى الطهاره الكبرى الواجبه اندرجت فيها الطهارة الصغرى الواجبه أما هنا فالطهاره ليست واجبة فلا يمكن أن تدرج في طهارة غير واجبه طهاره صغرى واجبه عرفت لا سيما وان الطهارة الكبرى الو ان الطهاره الو... ال... ال... ال... غير الواجبه لا تكون فيها الطهارة الصغرى معداتا على وجهها يعني كما ذكر هنا يختلف تبعد الشيخ التب... يعني ذكر الشيء ماذا خلاصة التعليل قال لعدم التكثير وهو فرض من فروض الوضوء ثم ذكر حتى الذي ذكر ولعدم وجود الطهاره الكبرى تدرج فيها الطهارة الصغرى بالنية كما في غسل الجنابه طبعا هنا شخص سيقول لكن هنا طهاره الكبرى ابتسال لكن هنا ايش ما من ما نعد من ما نعد ها ليست واجبه طهره ليست واجبه غسل نعمله كنه ليس طهره واجبة كما في غسل الجنابة والله ولي التوفيق بعد هذا يقول من الحكم الشرعي إذا احدث الإنسان ثم استحم هل يغنيه الاستحمام عن الوضوء وجزاكم الله خيرا ثم استحم ثم اغتسل يقول الشيخ السنة للجنب أن يتوضا ثم يغتسل تاسيا بالنبي صلى الله عليه عليه وسلم هنا ياتي المبحث المشهور هل درس ورجليه مع الوضوء أولا ام يؤخرهما ما اخر الوضوء الى ما بعد الغسل فان يغتسل غسل الجنادة ناويا الطهاره من الحدثين الاصغر والاكبر اجزاءه ذلك ولكنه خلاف الأفضل اما إذا كان الغسل مستحبا كغسل الجمعه أو للتبرد فإنه لا يكفيه عن الوضوء بل بد من الوضوء قبله أو بعده بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا متفق على صحته وقوله صلى الله عليه واله وسلم لا تقبل صلاه بغير طهور ولا صدقة من غلول اخرجه مسلم في صحيحه ولا يعتبر الغسل المستحب أو المباح تطهرا من الحدث الأصغر الا ان يؤديه كما شرع الله في قوله سبحانه يا ايها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فرسلوا وجوهكم وايديك إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين الايه اما اذا كان الغسل عن جنابه او حيض او نفاس ولو المعتسل الطهارتين دخلت الصغرى في الكبرى لماذا لان الغسل هنا اذا واجبة واجبه كبرى لدرجه فيها الطهارة الواجبه الصغرى لقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى متفق على صحته والله ولي التوفيق ايضا من النسائل التي يسأل عنها بعض الاخوه المبتدئين أنه مثلا بعد ما اغتسل غسل الجنابه حصل لوضوئه انتقاض بان مس ذكر مثلا فاحين عليه الوضوء نعم هو تطهر من الجنابه لكنه الان صار محدثا بمسي الذكر فوجب عليه ماذا وجب عليه الغسل شخص بعد ما فرغ من الاغتسال يعني من غسل الجنابة احدث اخرج اخرج شيئا عليه ماذا عليه أن يتوضا السؤال التالي هل يكفي استحمامه في البحر عن الوضوء اذا كان بالقرب مني بحر أو نهر وكنت استحم فيه وبعد ذلك حان وقت الصلاة وليس عندي ماء غيره اتوضا منه فهل يكفي استحماي به عن الوضوء ام لا الجواب عليك ان تتوضا مما حولك من البحر أو النهر فقد سئل النبي صلى الله عليه واله وسلم عن الوضوء من ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته واذا تحممت لازاله النجاسة أو الوسخ فلا يكفي كذلك الذي يسبح يلعب هكذا بدون نيه اغتسال ولا ها هذا لا, لا لابد ان ينوي شخص دخل عليه جنابه ثم دخل ال... عنده بحر او نهر فدخل يسبح فيه سبع ساعات ولا جاء في براس لم يأتي في راس انه يزيل الجنابه بعد ما خرج تذكر أن عليه ها تصح فصيحطهارته انما الاعمال بالنيات عين النيه دانيه فاذا عليه ان يغتسل وان ينوي بهذا الغسل ماذا رفع الجنابه طيب كذلك هذا الذي هو في البحر يعبث ويقفز وهل يجزئه هذا عن الوضوء حتى لو كان غمس نفسه كاملا في الوضوء اقل ما يقال حتى لو نوى اقل ما يقال أنه ليس فيه ترتيب والترتيب واجب لا بد منه لصحة الوضوء عند كثير من العلماء وهو القول الذي تؤيده الأدلة من القران والسنه أنه لا بد من الترتيب وان الترتيب فرض ركن من اركان الوضوء عرفت هذا لا بد من الترتيب ترتيبي الاركان من الترتيبي يعني طبعا ادله كثيرة في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها مثلا في قول الله تعالى يا الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين قال اهل العلم فالله تعالى ذكر ممسوها بين مغسولات ولا يكون هذا التفريق بين المتجانسات بذكر ما ليس من جنسها الا لعلة وهي ودلت محافظة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مع الأمر الذي ورد في القرآن على الترتيب أو بالترتيب دلت على وجوب هذا الترتيب على فرضية هذا الترتيب على ركنيه وبدية هذا الترتيب لأنه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم توضى وضوءا واحدة أخل فيه بالترتيب خصوصا ترتيب الاعضاء التي ذكرت في الايه فان اختلاله بترتيب الاعضاء خصوصا المذكوره في الايه يكون ماذا لماذا اقول خصوصا المذكوره في الايه حتى لا يشكل عليه احد بتقديم المنظطه الاستنشاق على المنظطات أو ما يكون فيها هذا لا يشكل لان هذا من الوجه وورد في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المنظطه على الاستنشاق بعض أهل العلم لم ينتبه فاستدل بهذا الحديث على جواز الاخلال بالترتيب هذا الحديث إذا ثبت ان اذا لا استحضرت لنا تخريج هذه الروايه بعض واحد الذين يصححوها لا استحضرت الكلام بالتفصيل والا بعض واحد الذين يصححونها ان كريم العالم الاماني رحمه الله اقول اذا ثبتت هذه الروايه فإنها تدل على جواز الاخلال بالترتيب في ما ذكر لكن النبي صلى الله عليه خصوصا ان أن المضمضه والاستنشاق هما مقدمتان داخلتان في في غسل الوجه كما تقدم معنا وبالتالي فالاخلال بالترتيب هو اخلال بالترتيب في نفس ماذا في نفس الجزء الذي قصد بالغسل عموما كمثل الذي يخل بالترتيب بين الشمال واليمين من اليدين لا خلافة ان وضوؤه صحيح هذا الذي قدم الشمال على اليمين في اليدين أو قدم الشمال على اليمين في الرجلين لا خلاف بين الفقهاء كما نقل هذا ابن قدامه وغيره أو أن او صحيح واضح كذلك الذي اخلى فقدم الاستنشاق على المضمضه لا يغتسل وضوءه لكن المشكلة الكبرى معنا الذي ينبغي المحافظه على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه على الأقل في عامه اوقاته من تقديم استنشاق المضمضه على الاستنشاق لكن بقيه الاعضاء نص القران وكل الاخبار والاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها خلل في الترتيب لا يسوغ بعد كل هذا أن يقال كما يقوله كما يقول هذا من يقوله من الحنفيه ومن وافقهم ربما ايضا عند المالكيه يقولون ان الترتيب ليس واجبا عرف ان الترتيب ليس ليس ركنة. لا ان الترتيب فرض وركن وهذا مذهب الشافعيه والحنابل أنا طولت في هذه المساله في مساله الترتيب على خلاف العادة ل هذه المساله مهمة أنا حضرت بعض الناس وربما حتى درس شيء من قبل يقول لا أنت بمجرد ان تممس في البحر يكون هذا ماذا تطهيرا لك تقول هكذا وتمغمس يتوضا لابد من الترتيب لم, ي... لم يرتب اذا لا بد ان ان الشخص يتوضا من البحر ويكون وضوؤه ماذا مرتبا وسبحان الله هذا البحر او النهر ال... ها يعني سبحان الله يمكن أن شخصا يعني يتوضا من مع ان ناس قد يفعلون فيه ما يفعلون ويرقون فيه ما يلقون ويحدثون فيه ما يحدثون لكن سبحان الله من نفسه البحر تتوضا بحر صريح النقاء ملحق به إذا كان يعني ليس ماذا ليس يتقذر قال واذا تحممت لازاله النجاسه ام الوسخ فلا يبدا بدء من الوضوء اما اذا تحممت عن جنابه ونويت الحدثين الاصغر والاكبر بالغسل كفى يعني اذا اسقطت نفسك هكذا وانويت زوال الحدثين كفى لمست نفسك في الماء ونويت إزالة الحدثين كفى ولكن الافضل أن تتوضا ثم ترتسل على كل حال هكذا كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يفعل يستنجي اولا ثم يتوضا وضوء الصلاه ثم يرتسل هذا هو السنه لكن لو نواهما جميعا بنيه واحدة اجزاءه عند اهل العلم هذا في ماذا؟ في الغسل الواجب في الغسل الواجب ولكن الافضل للمسلم ان يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهكذا المرأة في غسل الحيض والنفاس سواء كان يعني نفس الحكم بالنسبة للمراه في غسل الحيض والنفاس سواء كان الماء من ماء البحار أو النهري أو الابار أو العيون والله يقول سبحانه وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط أو لامست النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا حمصح بوجوهكم وايديكم من السؤال الثاني ما صحه حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا وهل الأمر على الوجوب ام الاستحباب ولماذا الجواب الحديث المذكور ضعيف هذه الخلاصه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث أخرى ما يدل على استحباب الغسل من ترسيل الميت أما حمله فلم يصح في الوضوء منه شيء ولا يستحب الوضوء من حمله لعدم الدليل على ذلك وتجد أن ان هذه المسألة خصوصا في مذهب الحنابلة لكن عند غيرهم لا تكاد تجد خصوصا في المختصرات والمتوسطات انت تكاد تجد بحث هذه المساله اعني مساله اجاب الاصل من تقصيل الميت وش يبين واضحا فيها على خلاف مذهب الحنابله السؤال الثاني هنا وهذا حتى تلتفت الى ان العلماء هذا ان علماؤنا السلفيون ليس يتعصبون لمذهب لبعض الناس يحبون يقول لا, لا شرم البزوا او لا حنابله لا هم في الاصل درسوا المذهب الحنبلي والمذهب الحنبلي اقرب المذاهب إلى نصوص القران والسنه وبعده المذهب الشافعي وبعده المذهب المالكي نعم اا وفي الاخر الحنفي لكن العلماء السلفيون المحققون المحدثون خصوصا من امثال شيخ ابن باز رحمه الله لا يتعصبون لمذهب قد يوجد في بعض الناس نعم بل هو وجد في بعض العلماء شيء من هذا او وجد من في بعض العلماء عدم اطلاع ي... كما ينبغي على السنه وعلى المذاهب المختلفه فكان تمسكهم بالمذهب اكثر حتى في بعض ال... هذا من, من قبل قابلوا بعض العلماء المعاصر لكن شيخ النباز رحمه الله كان متميزا في هذا الباب في القديم والحديث فهمت هذا في القديم يعني من وقت صغري من وقت صغري ومما كان قاضيا في الخرج وما الى ذلك الى ما ان بلغ ما شاء الله وهو كان متميزا باتباع الادله والترجيح على وفق الدليل ايضا عندنا هنا في مصر كثيرا من المتصدرين من مشايخ الازهر لا يتعصبون لمذهب فهمت هذا لماذا هذا بالنسبه لكثير من المعاصرين لا تعصمون المذهبي مذهبينا امم اولا قد يتكلمون بكلام لا يوجد في أي مذهب ولا في خيال أحد أو فهمت هذا او يختارون ما يوافق الهوى من أي مذهب فهمت هذا احيانا بعضهم يتذكر المذهبية اذا كان شيء في في المذهب الذي هو عليه واثق او شيء هو يريد ان يخالفه فيتذكر المذهب الذي هو عليه يعني تقول له انا في الاصل شافعي تقول له طيب وصلي التراويح قلنا 20 ركعه لما يقول مذهب الشافعيه يصلي 20 ركعه طيب وما حكم اقتناء الكلب في البيت؟ لا لا بس جائز، مذهب الشافعيه لا يحل الكلب النجس ولا يحل جثه الكلب والخنزير وما وهذا كله, كله الكلب كله نجس والخنزير كله نجس وما تولد منهما او من احدهما ولا الى اجله لا والله اننا حاجه التسهيل والتيسير على الناس صحيح تدار بعض المسائل بعد هذا الى بعض المسائل بعد هذا ما حكم فرض ولاه الأمر الجزية على اهل الكتاب في هذا الزمان ما حكم التبرع لبناء كنيسه فايمتى تجدون ايش ان الفتوى قد تحضر بمذهب الشيطان والعياذ بالله تعالى نسأل الله العافيه ومع هذا تجد كثيرا من هؤلاء اذا تكلم يقول لك هؤلاء الذين يريدون اللا مذهبيه وهؤلاء الذين يدعون انهم مجتهدون ويريدون الاعراض عن كلام الفقهاء والله أنتم الذين تعرضون عن كلام الفقهاء نحن الذي ننتسب إلى السلفية ويعرضون عن كلام الائمه وكلام الفقهاء ننكر عليه قد نعم وجدنا وجد وجدنا ناسا ينتسبون إلى السلفية وعلى يمشي على منهج الظاهريه او على مناهج بدعيه ان هذا منكر عليكم هذا نحن نمشي بالمنهج السلفي فنحن نتبع السلف الصالح نتبع الائمه السلفيين ففي كل في العقيده في الزهد يعني ده ايه في المنهج طبعا نحن لا نكون على ما هم عليه نقول في المنهج في في في الفقه كذلك فمن اين سناتي لكن كل ما في الامر أننا نقول إن هؤلاء السلف الصالح ما كانوا يعرفون تعصبا لشخص معين او جمودا على ما كان عنده صحيح كانت ارث اولئك بمثابه من بمثابه مثلا من اشخاص في هذا الزمان يقول احدهم لا انا ساخذ كلام الشيخ ابن باز ولا اخالفه ابدا فنيقول له والله الشيخ الالباني ولا اخالفه ابدا ذلك يقول الشيخ ابن عثيمين ولا اخالفه ابدا ماذا تقول في هذا لو ان شخصا بعد قرنين اتى ناسا شاع بينهم مثل هذا ماذا يقال فيهم هل كان اولئك المشايخ يقبلون شيئا من هذا كذلك الائمه السابقون كانوا فيما نحسب اتقى واعلم واورع واخلص وافضل بكثير من المشايخ المتاخرين رحم الله من الجميع اليس كذلك فما كانوا ابدا ليرضوا بشيء من هذا امام الشافعي كان يظن أن الناس سيقولون نحن الشافعيه والشافعيون ثم يقولون نحن الشافعيه الاشعريه القادريه او النقشبنديه او الرفاعيه سيقبلوا هذا الكلام صحيح هل كانوا يتصورون شيئا من هذا هل كان كلام ابو حنيفه ابدا يدور في خياله يوما أنه في بعض البلاد سيكتبوا في المساجد العمل هنا بالمذهب الحنفي فقط يكتبونه كذا وليس اطموان تاثير بكرمه في المذهب الحنفي لا والمذهب الحنفي الذي عندهم فقط الذي تداولوه فاذا تيتهم بكلام في فقه الحنفية ومن كتب الحنفيه لا يعرفونه يقول اين هذا لا لا هذا ابو حنيفه الذي عندكم هنا لان نحن عندهم عندهم ابو حنيفه ثاني. طيب يقول يقول السائل بعض الناس لدينا يمشبنا شعورهن اي اضفرنها اشكلت الناس النساء بعض النساء لدينا هيظفرنها وعندما يغتسلن من الجنابة لا تفك المراه ضفائرها فهل يصح غسلها مع العلم ان الماء لم يصل إلى كل منابت شعرها أفيدون أفادكم الله قال اذا افاضت المراه على رأسها كفى لانه ام سلمة رضي الله عنها سالت النبي صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك فقالت يا رسول الله اني مراه اشد شعر راسي افا انقضه لغسل الجنابة فقال انما يكفيك ان تحفي على راسك ثلاثه حفيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين اخرجه الامام مسلم في صحيح فإذا حفت المراه على راسها الماء ثلاثه حفيات كفى ذلك ولا حاجة إلى نقضه لهذا الحديث الصحيح هنا هذا القول هو الذي رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله وهناك قولان اخران في المساله القول الاول انه لابد من ان تنقض المراه ضفائرها في كل اغتسال لابد أن تنقض المرأة المراه ضفائرها في كل اغتسال القول الثاني التفريق بين غسل الجنابه وغسل الحيض فالالذين قالوا بهذا من اهل العلم قالوا إن المرأة عليها أن تنقض ضفائرها فقط في غسل الحيض أما في غسل الجنابة فلتكادرهي ليس عليه ذلك وعندك هنا ترجح الشيخ ابن باز بعض الناس من قبل كان يتكلم كلاما بدون علم يقول انني في بعض الدروس اتكلم في المسائل الفقهيه فانكر الاقوال ولا ارجح طيب يا سبحان الله انا لست عاجزا أن نقول الراجيح وكذا صحيح لكن الذي يدرس الفقه ويفهم ويعلم يدري مواقع الكلام يدري يفهم ويفهم كيف ان الشيخ يتوقد يسقط عن شيء أو يتورع عن الجزم بالشيء ليس عن نقص علم بل لزياده علم ويجد أن شخصا جاهلا يجزم ويقدم لنقص العلم وللهجوم على الشيء بدون رعاية لما ينبغي فانا ذكرت الاقوال وعندك ترجيح الشيخ ابن باز والشيخ ابن بازن يعني لا شك ان, أن علمه وحالته و رعايته وما عنده شيء يعني لا نتكلم في يعني سبحان الله رزقه الله تعالى خيرا كثير رزقه خيرا كثير ولكن كثير من الهمج الرعاع لا يعرف له قدره فاهم تجد كثير من الناس في بلادنا وفي غيرها ومن عندنا بس مقتع السعوديه رجل كفيد ده فهمت هذا؟ ولي انا يكن من أصحاب الحركات فلا يعرفون له قدوه فهمت هتتجد بعض نقول قال شي من بسكره فلا لا سلمان ولا متشددون انا لا اريدهم من تريد أصحاب مجالس الطيبين قعدات الناس الطيبين ما؟, ما من يريد خريجي جامعه الصفون هؤلاء الذين يفتونه في الدين ده عجيب والله والله عجيب والله عجيب نعرف شخصا يعني مثلا بعد جامعه الازهر قد يالف بالجامعه الاسلاميه الى جامعه ام القرى الى شيء من هذا لكن يذهب الى الى السوربون هذا الترقي هذا المستوى حسبي الله نحن لا نعير احدا بماض لكن هذا الصربون حاضر عندنا الان اثار الصربون موجوده اليس كذلك اليس ليس كذلك الصربون موجوده نرى حسبنا الله هذا منذ رفعه الطحطاوي ارسلوه الى فرنسا ليكون اماما للللمه الذين ارسلوهم إلى فرنسا لي... ليدرسوا العلوم الدنيويه هناك حتى يعني يكون مسؤولا عن الدين وكذا ذهب يعني الذين تعرفونه الان اسال الاخوان تعرفون أي واحد من الذين ذهبوا في البعثه مع رفعه الططاوي تسال احد يحفظ اسماء واحد منهم ها تحفظ اسماء واحد منهم اليس كذلك من المعروف رفاع الذي كان ينبغي أن يكون اماما صار مفتونا واظهر فتنته فيما كتب وصار جالبا شرا وسوءا على المسلمين ولهذا ترى العلمانين يعتنون ويعظمون جدا أمر رفعته الططاوي ذاك حسب الله والله وشيخ بن باز رحمه الله ايضا كانت له قوه شخصيه بدون يعني تجبل ولا عتوه في عقله كان له قوه شخصيه والله سبحانه وتعالى قد زرع له مهابه في القلوب من غير أن يكون فاعلا شيئا يعني غير انه مثلا يخوف الناس بكذا أو بكذا لكنه كانت له هذا له هذا فهم وفي نفوس الجميع من اكبر شخصية في الدوله ونفس في في السعودية السعوديه الى شخصية شخصيه عرفت ولهذا كثير من الظلام والمعتدين خرجوا من جحورهم بعد موته كان هناك شر في حياته نعم يعني سبحان الله لكن كان كثير من الباطل مدحوره حسبي الله طيب ماذا كنا نقول يقول السائل سؤال من كذا كذا من وكشوط هذه عصمته موريتانيا يقول استيقظت في حدود شروق الشمس يعني تقريبا في وقت الشروق مجنبه عليه جنابه فإذا دخلت في الغسل ستشرق الشمس هل اتيمم واصلي ام اغتسل ثم اصلي الجواب عليك أن تغتسل وتكمل طهارتك ثم تصلي وليس لك التيمم والحال ما ذكر لأن الناس والنائمه ماموران أن يبادروا بالصلاه وما يلزمها من حين الذكر والاستيقاظ لقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ناما عن الصلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لكن صارت لها إلا ذلك ومعلوم أنه لا صلاه الا بطهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ومن وجد الماء فطهوره الماء وان يعني يعني هو يكون طهوره بالماء فانعدمه صلى بالتيمم بقول لقول الله عز وجل فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم من قال ابن مد السائل وذكر هذا السؤال لماذا السائل ذكر هذا السؤال ذكر هذه القول هل يتيمم ويصلي منغتسل في الموصلي لان بعض الفقهاء قال في مثل هذه الحالة يتيمم ويصلي مبادره للشمس قبله مبادره بالصلاه قبل طلوع الشمس ولكن هذا قول مرجوح والراجح كما ذكر الشيخ رحمه الله انه لابد ان يغتسل ويتطهر ثم يصلي لكن عليه في هذه الحاله ان يعجل يعني لا ياخذ راحته في تذكر وفي كذا وفي كذا يعني اذا انت تغتسل في العاده في مثلا في 5 دقائق في 10 دقائق في أكثر اذا في هذا الوقت بتتسل في دقيقة دقيقتين بحيث تعمل تاتيب الواجب طعم مبدئنا قبل ما ايش وتبادر الصلاه اذا كنت تقضي حاجتك مرتاحا تلقط فتره اذا هنا ايش تعجل تعجل بحيث ماذا تذني الصلاة قبل خروجي وقت لان خروج الوقت ليسك تفويت الجماعه الان الحاقن الشخص الحاقن اذا كان حاقنا يريد أن يتبول مثلا فيصلي الجماعه او يقضي حاجته اولا يقضي حاجته اولا لكن إذا كان اذا قضى حاجته خرج وقت الصلاة ماذا يصنع يقدم الصلاة طالما أنه يستطيع امساك نفسه ولو مع الحقن لحرمه وقت الصلاة واضح هذا لازم قال والواجب عليك أن تهتم بصلاتك وأن تعتني وان تعنى بها غاية العناية بوضع منبه عند رأسك أو تكليف من يوقظك من أهلك عند دخول الوقت حتى تؤدي ما وجب الله عليك من الصلاة مع إخوانك المسلمين في بيوت الله عز وجل وحتى تسلم من مشابهة المنافقين الذين تاخرون عن الصلاة ولا يأتونها إلا كسالا أعاذنا الله وإياك وسائر المسلمين من صفاتهم وأخلاقهم والله ولي التوفيق طيب يقول السائل هل يجوز للرجل ان يجامع زوجته مرتين بدون اغتسال بين الأول والثاني والثالث مثلا الجواب يجوز له ذلك والاغتسال احسن فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ما يدل على فعله وترك يعني يتصل بين الجناعين ولا يغتسل فراى اصحاب السنن واحمد من حديث رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم طاف على نساء ذات ليلى ياتسر عند هذه وهذه فقيل يا رسول الله الا تجعله غسلا واحدا فقال هذا ازكى واطيب وثبت في الصحيحين عن انس رضي الله عنه أنه صل الله عليه وعلى اله كان يطوف على نسائه بغسل واحد والسنه أنه إذا اراد أن يعاود الوطء ولم يغتسل ان يتوضا وضوء الصلاه وحد ورده ما يدل على جواز تلك الوضوء ايضا فاما ما يدل على سننيته فما رواه مسلم وغيره على ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه قال اذا اتى احدكم اهلى ثم اراد أن يعود فليتوضا وفي روايه ابن خزيمه فليتوضا وضوءه للصلاه وما ما يدل على جواز الترك فما رواه الطحاوي من حديث عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضا ولو لم يصح هذا الخبر الاخير فان الجمهور الفقهاء قائمون بالاستحباب بالنسبة للوضوء فهم قالوا في هذا الا الظاهرية وعبد الملك بن حبيب المالكيه قالوا بالوجوب بوجوب هذا الوضوء طيب السؤال التالي ما معنى الجنابة ومتى يرتسل الرجل من الجنابة هل جنابه الجواب الجنابه وصف للرجل والمرأة إذا حصل منهما جماع او نزول المني بشهوه ولو من غير الجماع والواجب عليهما بذلك الغسل كما قال الله عز وجل وان كنتم جنبا فتطهروا وان كنتم مرضى او على سفر قال الايه من سوره المائدة وقال تعالى في سوره النساء ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا الايه وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم إذا جلس بين شعبه الاربع ثم جهذها فقد وجب الغسل والا ينزل اذا اذا حصل جماع ولو بدون انزال أو حصل انزال ولو بدون جماع ففي الحالتين الغسل اذا الجماع وحده ولو من غير انزال موجب للغسل والانزال وحده ولو بدون جماع موجب للغسل قال وسالت ام سليمن الأنصارية رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المراه من غسل اذا هي احتلمت قال نعم اذا هي رات الماء متفق على صحته ولا حديث في ذلك كثيره والله ولي التوفيق السؤال التالي امراه تسال عن كيفيه الغسل من الحيض ومن الجنابة بواسطه وسائل الغسل الحديثه كالدش والصنبور وغيرها أولا الجواب اولا المراه تستنجي من حيضها ونفاسها ويستنجي الرجل الجنوب والمراه الجنب وينظف كل منهما ما حول الفرج من اثار الدم وغيره يعني كل بحسبه ثم يتوضا كل منهما وضوءه للصلاه الحائض والنفساء والجنب يتوضا وضوءه للصلاه ثم بعد ذلك يفيض الماء على راسه ثلاث مرات ثم على بدنه على الشق الايمن ثم الايسر ما يكمل الغسل هذه هي السنة وهذا هو الأفضل وإن صب الماء على بدنه مره واحدة كفى واجزئ ذلك في الغسل من الجنابة والحيض والنفاس طالما أن الماء وصل إلى جميع الشعر والبشره لذا لا يجوز أن يكون على شيء من الشعر او البشرة حائل يمنع وصول الماء إليه ويستحب للمراه في غسل الحيض والنفاس أن تغتسل بماء وصدر هذا هو الافضل لان الحيضة تكون له رائحه كريهه والصدر له رائحه طيبه اما الجنب فلا يحتاج للسدر والماء يكفي سواء كان اغتساله من الصنبور أو من الدش أو بالغرف من الحوض أو من اناء أو غير ذلك كله جائز الحمد لله وهنا تنبيه على هذه الصنابير التي تعرف بالدشوش أن المراه فيها لا بد ان يحرص على عدم الاسراف في الماء هذا اقل ما يقال الا يحرص على أن يحرص فيها على عدم ان يحرص فيها على عدم الاسراف في الماء لان بعض الناس يفتحوا هذا الصنبور وينزل منه الماء بغزاره شديده وهو ماذا يتركه بل ربما يخرج عنه يفعل اشياء هنا وهنا وكذا وكذا ويتركه تسيل منه المياه سيلا فانت ربما يغتسل ببعض الناس يغتسل بعشرات اللترات من الماء النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع بالصاع فهمت هذا الاحداث الصاع اربعه امداد وهذا اللترات يعني عيش ربما بعشرات الصيعان يغتسل ضع معظم عشرات الماء بترات وعشر الصيعان لا لا لا نسيت وبارك هل لا بد السؤال التالي هل بد من تدليك الجسم كله باليد اثناء الاغتسال من الجنابه ام يكفي صب الماء فقط قال يكفي صب الماء واسباغه على البدن في غسل الجنابة والحيض والنفاس لعموم الايات والاحاديث في ذلك والله ولي التوفيق وذهب المال مال الامام مالك والامام المزني وتلميذ الامام الشافعي الى وجوب الدلك يعني أن يكون المرغ ذلك بيده ما وصلت إليه من بدنه لكن الطول الذي عليه الجمهور وهو الراجح كما قال الشيخ لعموم الايات والاحاديث هو انه يكفي الصب واسباغ الماء على البدن ان بهذا يصل إلى جميع البدن لكن ان كان شخص ما عنده بقعه ماء في بدنه لا يصل اليها الماء الا بالدلك هنا يتعين الدلك الدلك لا يجب طالما أن الماء واصل بدون دلك أما اذا كان لابد حتى يصل الماء إلى بقعه الماء أو إلى مكان الماء لابد من الدلك أن يكون شخص عنده التصاق الماء في موطن الماء في موضع الماء فاهم شخص مثلا عنده في يده في كذا التصاق شديد إذا لم يفتح هكذا لن يصل الماء واضح مثلا فعين ابن يتعين الفتح لا قل يتعين الدلك يتعين يعني فعل ما يؤدي إلى ايصال الماء ان كان لابد من الدلك اذا لابد من الدلك فهم شيئا يصل الماء إلى جميع الشعر والبشر هذا العصر طيب هل خروج النذ يوجب الغسل خروج النذي لا يوجب الغسل ولكن يوجب الوضوء بعد غسل الذكر والانثيين قال ذكر الانثيين يعني الصائل الراجح عدم صحته في الخبر قال اذا اراد ان يصلي او يطوف او يمس المصحف النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه قال فيه الوضوء امر من اصابه النذ ان يغسل ذكره وانثيين ذكر لا لاثبت لا يصح رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا المذي يعني يكون خارجا بدون شعور في الغالب عند وجود شهوه او ما الى ذلك هذا المذي ولا يكون خارجا دفقا ولا ولا ولا تكون معه الشدة التي تكون في ماذا في خروج المني بل شخص يمذي ولا يشعر قال وين ما الذي يجب الغسل هو المني اذا خرج دفقا بلذه او راى اثره بعد اليقظه من نومه ليلا او نهارا السؤال التالي إذا اغتسلت من الجنابة وانتهيت يخرج مني شيء من المني هل يجب علي اعاده الغسل يعني قد بعد ما اغتسلت وانتهى يخرج منه شيء هل الجواب لا يجب عليك اعاده الغسل ما دام حصل الغسل فهذا المني لا قيمه لا لانه خرج بدون شهوه وحكمه حكم البول يجب الاستنجاء والوضوء اما الغسل الواجب فقد اديته وهكذا الرجل لو اغتسل ثم خرج منه مني بعد ذلك فهذا كالبول لا يجب الغسل ما دام ناشئا عن الجماع السابق أما إن خرج عن شهوة جديدة بسبب ملامسه او تقبيل أو غير ذلك أو نحو ذلك من اسباب اثاره الشهوه فهذا مني جديد يوجب الغسل من عبد العزيز بن عبد الله النباز الى حضره الاخ المكرم فلان سلمه الله, الله سلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فاشير لاستفتائك المقيد بدايه البحوث العلميه والافتاء برقم كذا وتاريخ كذا الذي تسال فيه عن عدد من الاسئله وافيدك بان الشعر الاصطناعي المسمل باروكه لا يجوز لبسه سبق سواء كان اللابس له رجلا ام امراه فسبق ان كتبنا رساله بشان المرفق ان كتبنا رساله بشان المرفق خالك منها المرفق لك صورة منها ان الطلاء الذي تضعه النساء على اظافرهن المسمى المناكير طال اولاد المناكير هذه في لغة او الى المعروف المونكير هكذا باللغه لكن على كل المنكير من من المنكرات ل المناكير لا للمناكير يدخل المناكير فانه يجب ازالته طبعا هنا مسألة اخرى وهي ان هذا المنكير قد يقال أو يقال انه ان التشبه بالكافرات هذا المنكير الذي يضع على الاظافر من التشبه بالكافرات فإنه يجب ازالته وهنا تم يعني ينبغي ان هي ينتبه الرجال والنساء الى لا يلزم أن تتابع كل الموضات والاشياء الخارجة عند الكفار فيؤتى بها عند المسلمين او يستعملها المسلمون والمسلمات هذا لا لا يصلح لا بد من التتبع والسؤال والفهم فان كل ما خرج شيء يقول اهل القهوه عندنا صحيح وكثير من هذه الاشياء تكون فيها مضار فيمر البحث التحري ايضا في, الـ في, الـ في الناحية الصحية وفي ناحية التشبه بالكفار في ناحية الصحيه ان هذا له ارتباط شرعي بعض هذه المواد تستعمل لتوضع على بعض الاجزاء وما إلى ذلك يكون فيها بعض المواد الخبيثه ايضا من ناحية التشبه بالكفار لا يجوز تعمد صنع شيء للتشبه بالكافرات لازم كثير من الناس من النساء تفعلنا هذا ترى صوره لكافره صنعت شعرها على ادري مثل الأسد مثل اللي كذا ما تفعل مثلها تماما اليس كذا هذا يصل حتى تقول لا انا لا انا أفعل هذا في البيت فقط هذا لا يجوز صاير تشبه بالكفار لا يجوز في الخارج ولا في الداخل عرفت دراني جوزنني في بيتي قلنانا في بيتي وليس امام احد اجنبي اشتري بدله وكرفطه واجري قلنانا في بيتي اجلس دفع ماذا كنا نقول اما الزوجان يقول فإنه يجب ازالته ما على الاطفال منه وقت الوضوء والغسل الواجب إذا كان له جرم يمنع وصول الماء الى البشره هذا المعروف ان لوجلما يمنع وصول الماء الى البشره اما الزوجان المشركان فلا يلزمهما طبعا هذا أيضا, ايضا أذكر مسألة تتعلق بهذا وهو أن الأضاء الاظافر الصناعية هي كذلك من التشبه بالكفار ومن ومن الزور ايضا اذا امراه تضع اظافر صناعيه جميله الشكل وهي ربما اظافرها ليست كذلك اصلا فهذا ماذا من الزور تفهم انت في الدرس فقط هنا لان بعض الناس قاعدين يتكلموا في واد ان هو يذهب جواد ناخذ لا انتبه للدرس احنا هنتكلم في مسائل شرعيه ولولا ان انه لابد من بيانها شرعا ما كنا نتكلم فيه صح صحيحه ولا ليس صحيحا هل اخواتنا كلهم مما عندهم زوجات او ان شاء الله قريبا عندهم زوجات صحيح لا بد ان يعرف الاحكام الشرعيه غفر الله نعم قال ام الزوجان المشركان فلا يلزمهما تجديد النكاح بعد اسلامهما هذا على راجح هذا على اغراجح في المساله دي يعني خلاف وتفصيل لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر الذين اسلموا عام الفتح وغيره بتجديد انكحتهم أن يكون هناك مانع قائم كما لو كانوا مجوسيين فتتزوج الرجل خالته واخته لان, لأن المجوس عندهم اباحه التزوج بالمحارم فتتزوج الرجل خالته واخته ونحو, ونحو ذلك بانه يفسخ النكاح الموجوده او يفسخ النكاح الموجود للمانع القائم من صحته بعد الإسلام باجماع اهل العلم وكما اذا كان الرجل متزوجا اكثر من اربعه كما في حديث غيلان أمسك أربعا وخالف سائرهم وفق الله الجميع لما فيه رضاه انه سميع مجيب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته حكم قراءه القران للجنب هل يجوز للمسلم أن يقرا ما تيسر من القران وهو جنب قال لا يجوز للمسلم أن يقرا القران وهو جنب هذا عند الجمهور هذا عند جمهور الفقهاء سواء كانت قراءته من حفظه أو من المصحف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن القران الا الجنابة هذا الشيخ يقول هنا ثبت ولكن في هذا الثبوت نظر والحديث ضعيف ومن آخر من ضعفه هو العلامه الالباني رحمه الله طبعا سياتي الكلام او الكلام على حكم قراءة القران للحائض هذا سياتي في باب الحيض ان شاء الله واكتفي بهذا الليله و لنا المسائل بعد الاشاء ان شاء الله الحمد لله اللهم لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على امينا محمد على نرجي وصحيه النحين ان بعد باب الغسل المساله الاولى الجنابه وصف الرجل والمراه إذا حصل منهما جماع أو نزول المني بشهوه ولو من غير الجماع الجنابه وصف للرجل والمراه إذا حصل منهما جماع أو نزول المني بشهوه ولمن غيره جماعه والواجب عليه من ذلك الغسل المساله الثانيه يكفي صب الماء واسباغه على البدن في غسل الجنابه والحيض والنفاس المساله الثالثه السنة للجنب أن يتوضا ثم يغتسل فان اغتسل غسل الجنابه ناوي الطهارة من الحد ناوي الطهاره من الحدثين الاصغر والاكبر فان اغتسل غسل الجنابه ناوي الطهارة من الحدثين الاصغر والاكبر اجزاءه ذلك ولكنه خلاف الأفضل المساله الرابعة إذا كان الغسل مستحبا كغسل الجمعه او للتبرد فانه لا يكفي عن الوضوء بل لا بد من الوضوء قبله او بعده المساله التالية خروج المذي لا يوجب الغسل من الذي يوجب الغسل هو المني إذا خرج دقا بلذ او را اثره بعدا يخطط من نومه ليلا او نهارا المساله السادسه النساء اللاتي يتحرجن من غسل رؤوسهن في الجنابة النساء اللاتي يتحرجنا من غسل رؤوسهن في الجنابه يكفيهن, يكفيهن أن ان على رؤوسهن ثلاثه حفيات من الماء حتى يعم الماء من غير حاجه الى غسل النساء اللاتي يتحرجن من غسل رؤوسهن في الجنابة يكفيهن أن يحتين على رؤوسهن ثلاثه حفيات ثلاثه حفيات من الماء حتى يعم الماء من غير حاجه الى غض ولا تغير شيء من من غير حاجه الى غسلته الغسل يوم الجمعه سنه, المؤك... سنة مؤكده عند أكثر أهل العلم آه. المساله ثامنه لا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن وهو جنون سواء كانت قراءته من حفظه أو من المصحف هذا كما قلت عند الجمهور ولا في المساله خلاف معقول والحمد لله وكفى جزاء من اتقى